أحب الوفاء بشد الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الرغب أيها المطر أحب الوفاء بشد الصور أحب الوفي فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر قام قامهم فوق رأس الجبال وفوق الرواب وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهو غياب البصر آه كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيله هنئا لمن وصحقا لذاك الذي قد غدر هديئا لمن أخلص الحب عمرا وصحقا لذاك الذي قد غدر أحب الوفاء بشت الصور أحب الوفي الأمين الأغر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 أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل عمر هنيئا لمن أخلص الحب عمر وسحقا لذاك الذي قد غادر هنيئا لمن أخلص الحب وصقا لذاك الذي قد غادر